بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلقه ومن شر غاسق إذا وقابه ومن شر شفاثات في العقد <سؤال> ومن شر حاسد إذا حسد